بوك تو بيتس باتسميت خمسة عشر خمسة عشر الثمار والمواد الغذائية الثمار والمواد الغذائية من إرزامنه معي حبه فراولة معي حبه فراوله مان <تصفيق> اير كيوي اون ميلونه معي حبه كيوي وشمامه معي حبه كيوي وشمامه مان اير ابلسيمس جريب فروت معي برتقاله وحبه جريب فروت. مان إير آبولس ومانجو. معي تفاحه وحبه مانجو. معي تفاحه وحبه مانجو. مان إير بانانز وان معي موزه وَحَبَّتُ أَنَانَاس إِس غاتافُيو أوغليو أنا أعمل سلطة فاكهة أنا أعمل سلطة فاكهة أنا آكل قطعة توست أنا آكل قطعة توست إِس توسترمايزي ار سفيستو انا اكل قطعه توست مع زبده انا أكل قطعه توست مع زبده اس <تصفيق> اادو انا اكل قطعه توست مع زبده ومربى انا أكل قطعه توست مع زبده ومربى اس آدو ساندويتشو انا اكلو ساندويتش انا اكل ساندويتش اس آدو انا اكلو ساندويتش بالمارغرين انا اكل ساندويتش بالمارغرين سندويتشو المارجرينو و طماطو أنا أكل سندويتش بالمارجرين والطماطم أنا أكل سندويتش بالمارجرين والطماطم ممس بايك مايزي و ريسوس نحتاج إلى خبز و نحتاج إلى خبز و مومس فايج نحتاج إلى سمك وستيك نحتاج إلى سمك وستيك مومس فايج نحتاج الى بيتزا ومكرونه سباجيتي نحتاج الى بيتزا ومكرونه كو ماذا نحتاج زياده على ذلك ماذا نحتاج زيادة عن ذلك مومس ڤايغ بوركانوس نحتاج الى جزر وطماطم للشوربه نحتاج الى جزر وطماطم للشربة. Kur ir liels veikals? Aina supermarket. Aina supermarket. Visit www.book2.de for the book and the texts.